بُسْتًا رِيبَالٌ بَسًا فَكَانَتْ هَبَاءً مّنثَرًا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ve achabul müşa'meti ma achabul müşa'ma ve sabiqon sabiqon öle ik al mukarrabun fi cennetin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 İnnâ anşâ'nâhün in şâ'a anşâ'n faj'a alnağın abkâra aruban atrâban l'اصhâbı al yemeyin sül'tun minal alwalin ve sül'tun minal alakhirin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 ve kanu yırcır onlar alı hınsıl azıb ve kanu yıqulun eza metn ve kına tıra ve gızamın e ina لَمَجْمُوعُونَ إلَى مِيقَاتِ يَوْمِ الْمَعْلُومِ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَجْهَضَضَالُونَ الْمُكَذِّبُونَ لَا أَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُونٍ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 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون fallola in kul tım g¨r m¨deyin nterg¨on haa in kul tım sadıqin famma وَجَنَّةٌ عَيْنٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ